فتعجهت لربي عتلت دموعي لله رجوعي ما أتخيل طفل عمرها بس تشهور ما يلقى القطرة قلب المسعور حيا جد تتم الصبرة وجرح المحفور وتصور سهمي شق نحرة ودمو مدفور وتلقى تجروح طفالك ودموع المعارك لا تخاف ولا تشغل بالك عبد الله ويعاي متروي ويسأل عن حالك يا ضي عيني البدن سيزل ودم من ح وردا سيكون له الكوثر طيبي يغرو روحي بروحي ولدي أشكو لما صبري ساعد فارقت الروح عبد الله بجرح المتصاعد صعد الجرموح <تصفيق> يا حيدر وينك هي الوالد وحسين ظنيت اليوم اتباعي وابناك مذبوح يا حسين اسمع قلبك والله وقلبي مكسار كل هذا اليجري بعين الله اليوم المحشار أشكر الله ما يتغيّر أوعدك أرويه لك عبدالله كاس الكوفا أنا ذا بدم الفجر تفجر وإذا قرب الوعد ساثار وعدي ووعيدي من نحر حسيدي شروحة بعيني بحجم المأسات ما شلت بروحة على يداني شلت الأحيات يا زهرة بقلبك سم عيني سمع بين الجهاد الجرح وبيني نفس الولاد صفر يا ولا تدفل جرحك بتراب كل ما وان تقضي بي وان ويرد لا تنسى تذكار المولم من دفع البار مثلك شفتي بعاني المحسن مرمي بالعتار جرحوا عمداً قلب الزهرة ذبحوا أسفاً أملاً فارقت صغيري والجرح مصيري ولدي قتل